يا ابا الابن والروح وقبت الواحد عمين ونحن نحتفل الان بالاربعين المتبكة وبوجود المسيح مع سلاميزه اننا نحتفل بشيء هام جدا وهو تكوين المسيح للكنيسة واهتمام المسيح للكنيسة وفكرت بك ابنك وفكرت المسيح عن الكنيسة تطلع ايه المسيح يحب اولاده وينظر الى الكنيسة نظرة سجلها الكتاب في اعمق صورتها الكتاب المقدس كله من أجل التنية في عبارة قوله أن الكتاب المقدس كله هو خطة الخلاص بالنسبة للبشرية يروي كيف أخطأ الإنسان وكيف اختم الله برعايته وكيف خلصه كيف موت من أجله يا كيف قام من اجلك يا كيف اجتمع المسيح بالكلاميذ من اجل الخلاس ايضا يا كان يخبتهم عن الامور المختصة بملكوت الله اذا مسألة الخيانة مسألة المسيح مع كلاميذه كلها اشياء خاصة بالخلاس والملكوت والكلاميذ نتيج من الثلاث الخلاص, الملكوت الكنيسة السيد المتيح أراد أن يكين الكنيسة ويكينها من يكوينها من مجموعة من الخديثين الكنيسة هي مجموعة من الخديثين ويجالك نرى النبولة الرسول يرسل في رسائله الى الخديثين الذين في اهد الى كل قديس في المسيح يسوع يرسل الى العبرانيين ويقول من ثم أيها الأخ والقديسين شركاء التعالى العلى، فالمتىح أسوأ الكلمة من مجموعة من القديسين، يعني الكلمة هي عبارة عن مجموعة من القديسين. كيف تقدسه؟ قدسهم بدمه الحسنى. خدثهم بروحه القدور خدثهم بالأسرار الالهية المسيح في الاربعين يوما حدث التلاميذ عن كيفية التقدير كيف تتقدس فيه هو من أجل كريته ما ايه مركز إيه كميثة اعتبر ان الكميثة هي جسد هو الرأس وهي الجسد وهنا نجد لمسة حب نصيصة ان الكنيسة ليست ممساكلة عن المسيح وليست شيئا خارجا عنه هي جزء منه هي جسده هو وقية شيء واحد جوان واحد رأتي واعتبر المؤمنون عضو في جسد المسيح. يعني جسد المؤمن عضو في الكنيسة. المؤمن عضو في جسد المسيح الذي هو الكنيس. وماذا أيضا؟ واعتبر أن الكنيسة عروسه. هو, هو العريس وهي العروس. بروسك ايه العريس والعروس لان العروس العريس والعروس ليس بعد الثنين للواحد هما واحد ولذلك بروس الرافير قال هذا التر عظيم ولكني اقول عن المسيح وكنيسة يعني الوحدة بين المسيح والكنيسة هذا السر العظيم وإن عن سر الزواج إنه سر عظيم فلأنها مشبه بألاقة المسيح بكله يعني العزم فيه تشقيه بالوحدة بين المسيح بكله هذه الوحدة هذه فيها المسيح أنا مكيفا وهم فيه لكي يكونوا مكملين الى واحد فده العظمة اللي النسيح حد يعملها اللي يبقى هو فينا وإحنا فيه ونبقى مكملين الى واحد كيف يتم هذا بالكليد للقيامة بالروح القدس بالأسرار الكنيسية للعمل المسيح بدون قلب المسيح ما كانش ممكن تبقى هناك كنيسة وبدون قيامة المسيح ما كانش ممكن توجد كنيسة لأن الموت يهدفها وبدون الروح القدس ما كانش ممكن توجد كنيسة لأن الروح هو الذي يقودها في كل شيء صالح وبدون الأسرار المخد لا توجد الخنيفة بدون المعمودية لا توجد كنيفة بدون الميرون لا توجد كنيفة بدون الاعتراف والتناول لا توجد كنيفة بدون الكهنوت لا توجد كنيفة إذا لمسيح في قيامته في في دلوته مع السلامي كان يؤسس الكنيسة كأسيس قوياً شاهراً مذيناً على كرسيه. في الحقيقة السيد المسيح جعل هناك علاقة بين الكنيسة والصلب القديس الجاي. الكريكة هي مجموعة لأولاد الله نجد اي مخبة اعطان الاب ان نبعي أولاد الله فالأضي علاقة بالآب وبالاب الكريكة داتة بالمسيح وبالروح القدس الكريكة هيات للروح القدس اذا قد تمحت الكريكة ليها علاقة بالثالوث. لأن كل لها علاقة بكل عقنوم على حدة أولاد الآب هواكن الروح، أعباء البسيح من قبل هذه الكنيسة أقام لها المسيح الرسل والكهنوس والأساقفة وكل الرسل ليه قال بيلة كالسفراء للمسيح كالسفراء للمسيح الله يعزنا ننادي أن اتصلحوا مع الله واعتبر هؤلاء الرسل وقل أفائهم من الأساق ثواردان الكهنود سفراء عنه ويقلاء وكلاء السرائر الالهية وقال الكتاب يكن العسك الضلالون كوكيل لله والمسيح قال يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم صعامهم في حيث كل يديه على كانت كنيسة هم عبيد ما هي الكنيسة اذن الكنيسة كما قلت مجموعة من القديسين القديسين اجاي مجموعة من المكديين اللي فداه من رب بدمه وما جاء ايضا الكنيسة ايضا هي مجموعة من اولاد الله عبارة عن اولاد الله وعبارة عن أعضاء المسيح وعبارة عن جسد المسيح والكريفة أيضا هي الكيان الذي يتغذى بجسد المسيح ودمه. لذلك القديس اغناطيك الامتاقي يقول الكريفة هي جماعة من القديسين مع الاسقف مجتمعين حول الاسخار السي حول ماعدة الرب الكنيسة هي جماعة تعيش حول المذبح ستغذى من دسج الرب ودنه هي الكميثة. هذه هي الكنيسة هذه الكنيسة ربنا جعلها لها وحد عاد سمعه لأن أمي سرها فأنتم الأغصار. ففي الاغتنجل ايه الاغتنجل اللي تسري فيهم عتارة في الكرمة ويقع زي الكرمة بالزبط لهم نفس النوعية ولهم نفس الثمر ولهم نفس الشكل هذا عزيزا انه قد يخلل كنيسة هذا الشكل ويزيد تغطير الكنيسة كده ما أجمل الآية التي تقول وانتها الكثير في غلاطية ثلاثة ثبعة وعشرين أنتم الذين عتمدتم للنسيح قد لدتتم النسيح انت السلبة النسيح يعني ما السلبة يعني, المسيح. يعني الجر الذي في المسيح يسوع. لان اخذ الذي لنا من الذي له كل ده عمل بيعمل المسيح من اجل كليسة وفي فترة الاربعين يوم حاعد يجهز الرسل الذين يقودون الكليسة الذين يقومون لعملية تقديم الخلاص للناس ومعد ما يقدموا الثلاث للناس يقول الكتاب وكان الرب في كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون فهل أنت عدهم في الكنيسة وهل أنت من الذين يخلصون فلننت بسعادة الكنيسة وقدم المسيح خلاصا لدمه سماله في المعمودية ولذلك أعضاء الكريسة هم النفديين والمخلصين والمعمدين لأن بدون المعمودية لا خلاص من آمن أعدمك خلص إذن الكريسة مش مجرد عواطف فكريت المسيح وضع لها اسسا معينة انشى عليها مش اسس يعني منغطت في المية وخلطت لا لا اسس يعني انت في المعمودية بتموت مع المسيح وتقوم مع المسيح فهي شركة مع المسيح إذن الكنيس أيضاً هي شركة مع المسيح شركة في موته شركة في قيامته شركة في ذر شركة في حياته وشركة أهدية معه أيضاً في ملكيته شركة في الميرات الذي قدمه لنا إذا عشت في هذه الشركة فانت شخص متيحي بعضت عن الشركة لست من الشنيسة ولست من المتيح لذالك جميع كانوا بيسموا الشنيسة أيضا الشركة المخدسة والشخص الذي يفصل من الشنيسة كان بيفصل من الشركة يسموه يعني خارج الكوميونتي خارج الشركة كلها ملغوش مجيد لا شركة له لأي شركة للنور مع الظلم حول النسيح مع ملعان انت قعده في كنيسة تشتركها على نسيح عندك قعده في جسده لانت تتغجب جسده لن تشتريك مع سماته، لتشتريك في ألامه، لتشتريك في قلبه، لتصبو فيه وهو فيه، لتثير عروق له، وانت اللي تين واحد. المثير وضع أسرار لقبولك كيف تقول؟ ولذلك من الأشياء العجيبة جدا. لا يوجد مثل العجب من اعجاب يا اعمال الكتاب ان كتاب ليتحدث عن الكنيسه والكنيسه اكثر مما يتحدث عن افراد في بعض التوائف يتكلموا عن افراد عن المسيح كمخلق الشخص كفرد كما كلها تكيان الكتاب دائما يقدم لنا سميتا كلها ككيان ايرو في كتب اعمال الرسل بدون كيان كاملا هو سميتا بل في لما علمنا الصلاة الربانيه كان لازم باسم الثلوثه بالجمع عبر الذي في السماء اغفر لنا لا تخذنا في تجربه مجينا من شيوث كلها باسم الجماعة مع بعض مفيش كيان فردي لواحد بعيد عن كنيسة كجماعة مفيش علاقات فردية بعيد عن كنيسة كجماعة مش ممكن ونحن باسم واحد ان تألم عضو يتألم باقي الاعضاء جسمه واحد كل فرد فيه فرحا مع الفرحين بكاءا مع الجاسين جسمه واحد كل عضو فيه يخدم الأعضاء كلها كل واحد يقوم بتور تتكون منه المجموعة كلها لكن إنسان يقول لواحده ايش يمكن ايش يمكن كيف يخلص الإنسان؟ يخلص الإنسان عن طريق الإيمان والمعهودية والأسرار يبقى الكنيسة برضه الإيمان يأخذه من الكنيسة من خدمة الكلمة والتعليم المعهودية يأخذها من الكنيسة الروح القدس الحلول فيه يأخذه من الكنيسة من وضع اليد أو الميرون وجسد ربنا ولمه بيأخذه من الكنيسة وحياته كلها في الكنيسة لذلك كان هلاكا للإنسان أن ينفصل عن الكنيسة إذا انفصل عن الكنيسة هلك وضعه إذا انفصل عن الكنيسة هلك وضعه لأن وجود وجود الكنيسة ولهذا تلاحظون ان الايات التي نصليها، الثلبات التي نقلبها اي القلبة سلامة الكليف اي القلبة سلامة الكليف فلا يعتقد انسان انه يحيى حياة منثلدة بعيدة عن الكليف لا يستطيع في اي شيء بل ان الكنيسة هي ما تنراه في الملكوت ايضا الله رفت شعبه الله رفت كميسته ما هي او رسلين السمعية هي كميسة والكنيسة تتكون منه الله ملائكته كبت فيه هم دليل الصلاة يكون الكنيس الله ملائكته كبت فيه والكبت اللي على الارض واللي في السماء يقسمه مع بعض وهكذا تسمع الكنيسة في العالم الآخر ولا يحيا إنسان حياة منفصلة قائمة بذاتها النتيجة من عدم الكنيسة. فصيرت كتابي قولها احب الله العالم حتى بزى الابن الوحيد معلت احب فردا من الاسراد حتى الكنيسة كلها كمضموعة حتى بزى الابن الوحيد لكي لا يغلب كل من مؤمن به فكل هؤلاء المؤمنين هم الذين يتمتعون بالخلاص ما علاقتي للكنيسة ما علاقتي بكل فرد فيها هل أنا شخص يبدي في الكنيسة عن شخص قاهد يحضر هل أنا أجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد هل أنا في كل يوم أضم للكنيسة الذين يخلصون ايه اللي بعمله في يوم الاربعين المسيح وكت التلاميذ انما صورة للكميثة الصورة المجهورة للمسيح في وكت التلاميذ حول الجائدة المقدسة المسيح مع الكميثة المسيح وهو داخل هورسليم والسعب يحييه المسيح مع الكميثة بل حتى المسيح وهو على الصليب يحيل النسوة ويحل الحبيب هو المسيح مع كميسة برضه والعليم في سفر الرؤية يقول رآه يوحنة في وسط المناخر السبع ما هي المناخر السبع الكميسة في يدين السبع السواكب اللي هم رعاة الكنيسة الله وقت الشعب يكف المنوحر السبع وينسك الرعاة السبع في عيدين في يديه هذا المسيح هو الكليسة المسيح حتى الكليسة حتى المنتهى لم يشعر اطلاقا انه قدم رسالته ووادبه وانسحى من جانب للفداء على الصليح ابدا المسيح قد تأكمل فهي تملت على كده وخلتك لا أكملتش طب قبل, قبل قد أكمل بي ألأكمل أبيها تاني عن العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته في حنة 7 فاسا كمله حسن ينتقل لعمل اخر يكمله كمل التعليم والتعداد والشرح والتنهيد وبعدين على التليد كمل الفداء وبعدين جهنا على يكمل عملا اخر هو الرعاية وانت يا رب تنتهي منه مش هننتهي منه لما ييجي ساعة القيامة والمسيح يقدم الملك للآب يقول قد اكمل و بعد يكمل هذا اب انتهت لا ما انتهدته اعيش معهم في الابدية واعطيهم الحب واعطيهم لجة الملكوت واكمل عملي في استعادهم. لان نكسى لي عمل في الابدية اكمله معهم لن تنتهي مسيح مع كريستو عب دائما ان يكون في وسط اولاده كل ما افكر ان ربنا في الاجل كان قاعد لوحده قاعد لوحده وبعدين ربنا اي امن اي جاعد لوحده فبا رب عايز ايه عايز الكنيسة تعهد معايا ومين الكنيسة في الملايشة وآدم حي وبعدين جلة البشرية فألقى صلحها وإذا بكنيسة أخرى في سلك نوح من نوح أولاده وإذا بكنيسة أخرى في بيت إبراهيم أولاده وإذا بكنيسة أخرى في بيت عقوب أولاده وإجا بكنيسة أخرى في بيت إسرائيل وأولاده وإجا بكنيسة أخرى في الاثنى عشر وأولادهم الروحانيين والكنيسة هي الكنيسة والله لا يحب أن يبسى وحده أبدا الله لا يحب أن يبسى وحده من محبته يا عجازة كنيسة وماذا كانت خيمة الاجتماع كلمة الاجتماع عبارة عن الله في وسط الشعب. الله موجود بحية بذيباق الخيان. رمز لله في وسط النسي في وسط شعبه في, في كلمة العهد القديم. من هذين ثم رمز للنسي الناس يخشوا بيت الله ويطال الله والناس في بيت واحد هذه هي كلمة. يعني ألسلم على الكنيسة التي في بيتك يريد نفهم أنت هذه العبارة التي تسمى الكنيسة التي من أجلها أرسل الله الوحيد من أجلها أرسل الله الرسل والأنبياء من أجلها أقام الله الرعاة والتغنون من أجلها أعطى الله التعليم من ابيها اقام الله كل حمدينه ضمن الناس هو كميثة كميثة وشعبه ولذلك الكاهن يقف ليتهل امام الله ويقوله شعبك بيعتك كميثة يصبحون اليه ويقولون ارحمنا كميثة لها حب خاص عند ربنا من أجله يعمل الكثير والقليل يقول يطنع خيرا ولا ينقصل عنها إطلاقا يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقداء الدهر يقول لي تجتمع اثنين أو ثلاثة بإثني فهناك أقول فيها كبه وخلصة اثنين أو ثلاثة معناها الكليسة يعني شوفوا ربنا عايزي يريها ان الكل مع بعض كان يقدر يقول له لو واحد لوحده طبعا لو واحد لوحده ربنا معا برضه لكن يبني عايزي يريني اهمية الكنيسة مجتمعة هيقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون دوافتكم من البعض قال اثنين او ثلاثة يعني اقل مجموعة كنيسة جيد مثلا جيد يفوج أدت نين لهم عيل يبقى ثلاثة فإذا اجتمعوا اللي تكون مع بعض أو معهم ابنهم أدت ثلاثة هناك أكون فيها تبقى فإذا بكل بيت وكل أترة أبار عن كنيسة وماذا كان عمل الرسل خدمة الكنيسة بناء الكنيسة نحن الاربعين المقدسة انما نذكر النصيح والثنيسة نذكر عمل الله من اجل الثنيسة نذكر وعود الله لهذه الثنيسة جميل جدا رسولي قل الثنيسة لا اترككم يتانا انا ااتي اليكم لا اترككم يتانا انا ااتي اليكم انتم تحجنون ولكنني أراكم فيتحول فيكم في إلى فرح ولا يقتفي أحد أن ينزع فرحكم منكم. ومعذني عن الكنيسة إيش؟ يقول أنا ماضي لأهذلكم مكانا، وإن ماضيتي أعددت لكم مكانا، آتي وأخذت إلي حتى حيث أكون أنا. تكونون أنتم أيضاً أبي علقت المسيح بالكنيسة حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً أنت ماشي مع ربنا كده والله ربنا حتى وانت حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً بل إن هذه هي الصلاة التي صلّاها المسيح. قبل بالتيناني وقبل الطلب مباشرة في حمى جراتاته يا ابتاء اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا يكونون هم أيضا لم ادف حد اطلاقا مثل حد المسيح للتنيسة المسيح الذي يريد ان تريدك تكون معاه في كل مكان في كل مادة هنا على الارض وفي الابدية ايضا يريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي ايها الارض احفظهم في اسمك انا لما كنت معاهم كنت بحفظهم من الشغير ولم يحلك منهم احد الا ابن الهلاك أنا عايزة تحفظهم في جثمه تقدسهم في حدك ليس من أجل هؤلاء فقط أطلق إنما من أجل كل الذين يؤمنون بيك بسه هذا المسيح حبه ياريت كنيتا تفكر في المسيح ولو جزء بسيط من تفكيره هو فيها المسيح لما ظهر للتلاميات لما ظهر ليكون كنيسة ليبني كنيسة ليشدّد كنيسة لأن كنيسة هي جسد ليس من أجل نفسه العجيب حدا ثاني إن المسيح وهو على الصليب ما كان يفكر في نفسه إنما بيفكر في الكنيسة إزاي؟ أي الكلم علها المسيح لا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يقالون وهو في عمق الألم ليفكر في روحه ليفكر أن الآب يغفر لهم حتى لصالبين لأنه يقولها يقع معه في نيسة والتفت للنسل لجنبه وعلي اليوم تكون معي في الفردوس ليه لأنه في في نيسة انت هتبقى في الفرديس وتكون ناعي في الفرديس نعمين نعم شديد والتفكت الى يوحن ومريم مكلمهم يوحنا يمثل الرجال كلهم ومريم تمثل النساء كلهم لانهم اعداء في الفرديس اتسنى بهاجة وبتنسى بالرجال وبالنساء بالكل بالقرابة اللي بالجسد والقرابة اللي بالروح بالأم والابن فكان كل كلام المسيح الأولاني رهو على السليل من قبل الكليسة وأنها من قبل الكليسة سلب ومن قبل الكريسة بيسفك دمه ومن قبل الكريسة سيقوم من الأموال ده يخلي نوع من الترابط بين أعضاء الكريسة وبعضهم البعض يتذكر الجميع أنهم ليسوا أفرادا وإنما هم مجرد أعضاء في جسد المسيح ما تقلش انا خلال انا عبر جسد المسيح وانت عبر جسد المسيح ونحن نعمل معا سويا من اجل هذا الجسد وكماله تمال بنيه لكي يكمل كل اعضاءه في الملكون هكذا كانت خطرة الاربعين يوم وكما كان فيها هذا العمل الروحي كان فيها العمل العقائدي، وكان فيها العمل الطبي، وكان فيها العمل التعليمي، وكانت كل التقاليد التي وصلت عبر الأجيال لغاية لما ذكينا، إن هي بناء السمية كلها. نحن نفرح بهذه الأيام التي أفرحنا فيها الرب. ونصلي أن الله يحفظ مساته من الآن إلى الأبد أن.